ولم يتغير فيه شيء فهو الطيب الطاهر حيًا وميتًا بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقيه الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه قلت انفا وكذلك الشهداء على بعض على راي بعض أهل العلم فلقد روى في ذلك اثار منها ما رواه الامام ابن عبد البر بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه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 تنزل ينزل هذا المطر وينزل هذا النوع من الماء فيسري إلى القبور يسري إلى أين؟ إلى أشجادنا لا أقول أشجادنا إلى أشلائنا لأننا حينها وفي وقتها أشلاء أما الروح فلا تسل عنها جعل الله روحي وروحكم في أليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يسري هذا النوع من الماء إلى القبور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 ليبعثهم ليتحقق وعد الله جل وعلا إذا اكتملت الأسات وردت إليها الأرواح يأذن الله تبارك وتعالى لهذه الأرض أن تنشط وأن تتزلزل لتخرج ما في جوفها وتلفظ ما في بطنها إذا زلزلت الأرض زلزالها ثم هل تدرون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 يخرج الناس جميعا كل الناس يخرجون يخرج الانبياء والمرسلون يخرج الاولياء والصالحون يخرج العباد المتقون يخرج الوزراء يخرج الامراء يبعث الاكاسره ويخرج الاكاس القياسره يخرج الرؤساء والوزراء والاسرياء والفقراء والبرره والفجره كلهم يخرج لا تخلف مخلوق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 يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها تحدث اخبارها يومئذ أي في ساعتها وفي يومها تحدث هذه الأرض اخبارها يا من اخبار ويا من نشرات سنسمعها انها نشرات صادقة ليست كنشرات التلفزيون الكاذب اليوم انها نشرات تذيعها الأرض في ذلك اليوم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 وقال ابن كثير رحمه الله تحدث اخبارها أي يومئذ تحدث اخبارها أي تخبر الناس بما عملوا على ظهرها قال الشنقطي والله تعالى ينطق الأرض كما ينطق الجلود كما قال تعالى في الجلود حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم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 وهذه الأرض التي يطؤها بقدمي هذه الأرض التي يجلس عليها سوف تشهد عليه يوم أن تحدث أخبارها يومئذ تحدث اخبارها. كيف ذلك؟ بأن ربك أوحى لها والباء للسببية يعني بسبب أن ربك أوحى لها يومئذ تحدث اخبارها وقد علمتم ما أخبارها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 كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأه الوحي أول ما بدأه الوحي الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح هذه بداية الوحي كانت وقد يكون الوحي كلاما مباشرة كلاما مباشرة للرسول نعم كما قال تعالى عن موسى إخلعا عليك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 كما لمشيئته وإرادته في تصرفه في خلقه وملكوته إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم في ذلك اليوم يصدروا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 ليس بينه وبينه ترجمان سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا, فلا يرى إلا ما قدر وينظر أشأم من منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر تلقى وجهه فيرى النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بالشق تمره والحديث بالصحيحين من حديث عادي بن حاتم لابن عمر إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهما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 وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبة الكلام على من؟ ب... انظر الالتفاة الآن وقال الله إني معكم قال العلماء هذا أسلوب الالتفاة من أجل إثارة الانتباه يتغير الأسلوب في القرآن من أجل أن يشد الانتباه ولقد أخذ الله مثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي الآية هذه كذلك أين الاتفاة فيها تغير الفعل لأن الكلام الآن عن أمر المستقبل إذا زلزلت الأرض زلزالها هذا في المستقبل ولا في الماضي في المستقبل وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة اللي يرؤوا أمالهم ثم جاء الالتفاة بصيغة فعل المضارع للتحذير والتنبيه فمن يعمل مثقال ذر هاي في الدنيا لأن في ذلك اليوم ما في عمل. يومئذ يوم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 بعض الأشياء لا تستطيع أن تزنها ما ينقل حتى ولو كانت معايير إلكترونية معايير الذهب والفضة وأكثر من ذلك لكن ميزان الله جل وعلا لا, لا يترك شيئا إلا ويزنه مهما قل ومهما حقر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل مثقال ذرة من, أي شيء من خير من يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يره كما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا مهما حقرت هذه الأعمال مهما استصغرها الإنسان فالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية وانبساطة الوجه في وجه المسلم اطعام الجوعان ارواء الضمآن دلالة الحيران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 فجاذا بعود وجاذا بعود حتى أضرموا على حتى حملوا على ما أنضجوا عليه خبزهم أضرموا نارا أنضجوا عليها خبزهم وإنما مثل وإنما محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها العبد أهلكت محقرات الذنوب كمجموعة عواد اجتمعت حتى أضرمت على إثرها نار تستعر فهكذا محققات الذنوب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونترك الحديث عن هذه الصوره الكريمة بعد الصلاه الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسنه الى يوم الدين وهكذا ايها الاحباب يقول تعالى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 قد يكون الناطق في الدنيا غير ناطق في الآخرة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم بكما جمع أبكم ما يتكلم وقال تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبوا ألفهم الذي كان ناطقا في الدنيا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 اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ألــــــقِذًا من الأهوال يوم يومناionalقاك اللهم الـــــــ relehnى من الأهوال والأفزاع يوم القيامه اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمين وجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم يا ربنا إنك ارى مكاننا